بسم الله الرحمن الرحيم آف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياف في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخره القياف فألقياه في العذاب الشديد؟ قال قرينه ربنا ما أقريته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد.